فَإِذَا قَرَّنَهُ فَاتَّبِعْ كُرْأَانَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ كَلَابٍ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذْرُونَ الْآخِرَةَ وَجُووهُ يَوْمَ إِذِ النَّاظِرَةَ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةَ وَوَجُووهُ يَوْمَ إِذِ تظن أن يفعل بها فاكرة كلا إذا بلوت التراقي وقيل مراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق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 أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من منين تمنى ثم كان علقة فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى